قدمت أربع اماجد لاذك بالأي موجاورة أربع مراقد هاي الطاهرة اللي قدمت أربع اماجد لاذك بالأي موجاورة أربع مراقد عدو ما سهرة سنين نطة أربع ميامين عدو ما سهرة سنين نطت أربع ميامين هاي طه يا ريلي قايت ديمت اربع ماجه اريدك توين لا بقت بالاينه هاي الطاهرة اللي قدمت أربع عامة جيد لغت بالأيمة وجاورت أربع مراقيت عقوب ما شهرتش نقط اربع مياه من عقوبة شهرة جنين نقط اربع مياه من هاي للقيد ايمان اربع ما اتلعت بي وجاورت اربع ما را طهر احكي ها للقيد لا يا حسين احكي احكي ما اوجع اورك با اي نشميك ايه عقب ما شهرتس لين النطارد اربع مايا اين هايت هي اللي قيد اربع مايا اي بيت بيلقيمه وجا اربع مارا يا طاهره ها هلا هلا اي قد اربع ما احكي احكي لا لديك الايام جاورد اربع حاقق ماشي هراكي شنين لطاك هارضا حلا هلا عقوب عقوب ماشي ان لطاك اين فضي الأم يلبيني ناسباح محيي يا بلايه تحديت جدت روحي الفاخر انها تشيري وتومي بالاي اقوماتي عباتي راضيت نطيت عالطا عصيان هذا وجه الله قبول الخالق تريد من ضحت لي الويفة وللمعرفة وضعب السجاية لي nebi va alenni nebi نقطة أربعمية مين هاي الطاهرة اللي هلا هلا ايه ايه ايه لابت ارضاح ما اراح طاهره ارضاح ما اراح ارضاح ما اراح اروح لك ان شاء الله ارضاح ارضاح عقب عقب ما شيء هركش ليه إن إن انقطت ايه عقب الى الشاعر الاديب الاستاذ جابر الكاظمي ظل امي البني الاسبعه محبب لايا تحديك جدد روحي الفاخر ايه لها تشيري وتامي ويلي عباتي وربك لقد اضع صنادي تريد بهذه وجه الله قبول الخالق تريد من اضع لي الوفة وللمعرفة جائے واحد لنیبی و علی نیبی اربعا حدیه باسم الحسین نقط اربع ما یا می حدیه حدیه باسم الله الحنان لقد مين هايتا ہے رلقتیمت جيت لعادت بالائم اجا و باب عقب ما شهرت عقب ما شيهريت يا امين عقب ما شهرت يا عين عيات رديت عشان <تصف> لا ينفعات الصوت سلت شاف الحاتف منها جلب شيريان مبتود الحفر برضي الباقي عيلها جبرها قلت يا تير ما تنجي ما عليها ما حمل معي ولا يمكن لي اللي بيوعد عيون ميل بيني وا فاحن اجل ويت وي سيدك بار ويل ما ها نا هاي وميل بيني مستاكه وا فاحل اجل ويت كويس سيده بارغل ميتينا وفي النسغيتي نطق ارباح ميا مين وفي وفي النسغيتي نطيت اربع ميها مي هاي طاهره ها طاهره يره لي قديمات اربع ايام جت اجرك عليها حولك عليها هيطاهرها ألصم ألصم جاوب لا تبخل نيمت أربع قائمة اي اي اي هلا هلا هلا هلا بالنشابة عقب ما سهريت عقب ما سهريت اسنين نطق اربع مية ضحي ضحي بصوتك ما سهريت اسنين نطق اين عاشواميرت فا يا ابي احس تمنيت لو يدي في جوار غمار عيبان ما شاء الله ما شاء الله عندك حاجه لا لا اي الطاهره اي ها ايت لذت بي الايام وجاوه يا رجا عقب ما شوه عقب ما شيهريتني اين لطاحت عقب ما شهرت اين ارج المعذره من اعاده حتى اكملها ان شاء الله بشعور بيتي الوحشاه بني ريت فايا بيحت عاس تملك بجوار الجمار عباس بجوار الجمار هلا hay infa'il rash ja'al raf'i al'arish ayha qabr ya'm ashraf شي يحظى وقا قر يا قا قر جعل يمي الحاشا ما وضاع فين هلئ ش نشي يحظى وقا قر يا وي الخاليق جعل يمي الحسن مو ضع بسم بشم فين الليل موع لين نطت ارباع مايا اللي اي لبيت بال افدوه اروح لك ان شاء الله راحت اربع عمره لا تتعب نشمي هاي طيره راحت اربع Uqub ma shahrat uqub ma shahratish nein liqat uqub uqub عبد الله يا, يا با عبد, الله. عبد الله. يا ويرب قبري لكن حرام كل عارش دفن يم هالاعد منا ابنه فينها زين اللي يعبا ابنه فينها قاد رادت يملي حد عدى الله يتعين لي حدها جاورها علي السجادة عز من كل ولدها رادت يملي حد عبد الله يتحين لحيدها جار ورها علي السجادة عز من كل ويلتها بدت أوضح ضراحين نطد أربع مياه وجد او ضاحبا هين نقط اربع مين هاي طاهرها ما شاء الله لا بد بالاي طاهرها فدوا فدوا اروح لك ان شاء الله احشي قد ما جيت لابت بالقيم عقب ما شهرت عقب ما شهرتش لقد عقب عقب اين من جمر عادتنا عشت منذ مرحب لان وعلي الشجاد أعظم عبد الله وأعشان وذا كان الأمل حجه تجاور كيتيه يره ديفنا والباقير شرف للينش والجان شرف ليه عاش صاب يره العارش قادر صابر يم ازن كالبشر راجاعل موطيع جابور عشت خاوي يا رحم الله نضل صابر هي يم اسكن جعل موضع جابرها لجل خير النبيين لطج أرضع ما يأمين لجل خير النبيين لطج ما ها يطاهره ها يطاهره ما شاء الله ايتلا ذات بي الايمة جاوره ارفع ارفع حبيبي ارفع ايه ساعدني ها ايد العادت بالاهمة وجاورت ارباح مرغة عقب ما شهرت عقب ما شهرت سنين نطقت ارباح مجور مجور اجرك عليها ما شهرت اربع لله ملها ضحايا سيشاكل آه الجمر والثاني عبد الله وعثمان هي طيب وبينها جعفار وعيدها أمل ويا بديله جعباري صديق امامي وحجة الله امامي حج هلأ هلأ هلأ, هلا, هلا أم امي الاربع صفحة ويفة эй сим ха бдала اربع ويلي اربع ا يمه اللياليام اوه وفاعه باب حت وقفه خليك эй сим ха ويلي اربع وايلك اربع عايب ما اربع رائين نقط خدت اربع قرائن خدك اربع قرائن نقط مين ها يطاهرات <تصفيق> ايد لابت بالايمة و جاورت عربع مرات ها هلا ba'ma ra uqob ma shahrat uqob ma sha Allah tesni nuqat uqob uqob ma shah majur majur majur insha yu shab billa rabb bil min hulm kitabi bisgharagamat kitabi من الصباح رمج والتحطا عيات شفوه اللي جزك ليه ويريد الخابة هايهاهاهاهاهاهاهاهاها itu يرفض الخابة هايهاهاها الطلب haj aitak yelli qosadit babel ha atlub haj aitak yelli qosadit almanba eik ب وليل ماكر وما قيل مجد هات خد عانا وين نطق اربا مايا هاي طاهر هاي طاهر يلي قيد эйтла